وعليك والله يفتح الله. بنظره من العين رحيمه تداوي كل ما من من امراض سقيمه تذكر في فناها الا يلا الله بنظره كلكم في فناها الا يلا الله بنظره وفي كثرتها عناها ألا يلا بنظره وفي, وفي قله غناها الا يلا الله بنظره فطوبة ثم طوبه لمن منها اتحذر وطلقها وفي طاعه واحما شمار الا يلا بنظره من العين تداوي كل ما بي من امراض سيقيمة تداوي كل ما بي من امراض سيقيمة <تصفيق> <تصفيق> اجبت وقتا لماذا لا تتعلم شيء يقول لك انك تتعلم انك يلا. يلا. تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك يلا انك يلا انك تتعلم انك كل ما بي من امراض سقيمة هلا يلا بنظره من العين رحيمة تداوي كل ما بي من امراض سقيمة تفكر في فناها الا يلا بنظره عرم عليكم يرد تباندر الحالة عمر هلا يلا بنظره شوف إذا تذكر في فنها هل تقول هلا يلا بنظره بس بس بس في فنها غناها وطلقها وفي طاعه من والله ممتاز, ممتاز, والله ممتاز. ممتاز. ولا انيش؟ لا. لا. لا. لا. لا. ما الله الله, ما الله ما ما بس